لانهن ل ق ر آ ن أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم لقد منا ل ل ه على المؤمنين إ ذ بعث فيهم رسولا من انفسهم, رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله, الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أ ل ا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا ل خوف ع يستبشرون ه هم م ولا يحزنون ي بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع أ ج ر المؤمنين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 ز ا د ه م ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم ل و ك ي ل فانقلبوا ب ن ع م ة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم يخوف إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا, فلا تخافوهم وخافون إ ن كنتم مؤمنين